نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين ثم ما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس أحكام الجنائز للدورة العلمية المكثفة ولازلنا في المقدمة التي قدم بها المؤلف بين يدي احكام الجنائز والتي تكلم فيها عن احكام المريض وعن آداب عياده المريض وعن الادعيه والرقاه التي يرقى بها المريض وتوقفنا عند قوله الادعيه والرقا للمريض تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه للمريض لا باس طهور ان شاء الله اذا من الادعيه التي يدعى بها للمريض لا باس طهور ان شاء الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر اجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض إذن من السنة أنتدو عند المريض سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك كم مرة؟ سبع مرات وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضاً أو أُتي به إليه يعني المريض هو اللي أُتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أذهب البأس رب الناس يعني يا رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقماً وفي رواية عند مسلم كان إذا اشتكى منا إنسان مسحه أي النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه ثم قال الحديث ومعنى لا يغادر أي لا يترك إذن من الأذكار التي يدعبها للمريض أذهب البأس رب الناس يعني يا رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر. سقم. وتقدم حديث سعد رضي الله عنه سعد بن أبو قص لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مش في سعدا اللهم مش في سعدا فإنت برضو لما تدخل عليها تقول ليه اللهم مش فلانا وفي لفظ اللفظ اللي مش موجود عندك في الكتاب وفي لفظ اللهم مش عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي إلى صلاة لأن طول العمر ما حسن العمل نعمة طول العمر ما حسن العمل إيه؟ نعمة فيقول اللهم أشفي عبدك ينكأ لك عدوا يح يحدث فيه نكاية عندما يحارب هذا العدو ويقتل منهم فهذه نكاية في العدو أو يمشي إلى صلاة أو يمشي إلى إيه؟ إلى صلاة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفس عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفس عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي رواه البخاريج يعني تنفس عليه النفس هو أن يجمع كفيه ويقرأ المعوذات ثم ينفخ فيهما ثم يمسح على بدن واجه يعني بدل كيفية يجمع الكفين كده ويقرأ المعوذات وينفس والنفس عبارة عن هواء بدون ريق بدون ايه تفل بدون ايه بدون ريق بدون ايه ريق قال وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قرأ على اللذيغ لمن قرأ على اللذيغ أو قرأ على اللذيغ له أبو سعيد الخُدري قال وما يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةَ لما أبو سعيد الخُدري قرأ على الرجل زعيم القبيلة فرقاه بالفاتح فقام كأنما نشط من عقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن يدرك أنه إيه؟ أنها رقية فمن الأشياء التي يرقى بها المريض ها؟ قراءة الفاتح وطبعا قلنا أنه يستحب أن تضع يدك على المريض يعني أنت بتقرأ الرقية تحط يدك إيه؟ تضع يدك على جبينه قال وعنه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجد يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك على المكان اللي في الألم على المكان اللي فيه الوجع وقل بسم الله ثلاثا يعني تقول بسم الله بسم الله بسم الله وقل سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما أجد واحاذر اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد وايه واحاذر تقول بسم الله ثلاث مرات وتقول اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد وايه ها وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء الرجل يعود مريضا إذا الرجل اذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكؤ لك عدوا أو يمشي لك الى الصلاه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله ارقيك لا قال بسم الله ارقيك دي برضه بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بمن الرقهيات بسم الله أرقيق من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتك الإنسان الشيء منه أو كانت قرحة أو جرح وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيين الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة, بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يبقى دي برضو من الفضلوق النسان يضع أصبعه ثم وضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها ودعا بها, ودعا بها بسم الله طربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا رأى البخاري ومسلم طبعا ينبغي على علينا أن نحفظ بعض هذه الأدعاء أو كل هذه الأدعاء بحيث إذا زرت مريضا أو عدت مريضا تستطيع أن تضع يدك على رأسك وترقي بهذه الأشياء بقراءة الفاتحة المعوذتين واخذ بالك بسم الله أرقيك من كل شيء يجريك إلى آخر ما سمع إما الريق اللي هو النفس وإما الريق أن يعني بأسبوعك عندما تدفل في كفك بعد ذلك قال المشروع في حق من حضر الميت يعني حال الاحتضار لما تعرف ان المريض أشرف على الموت أن المرض دي مرض الموت قال أولا حال الاحتضار حالة الاحتضار تعمل إيه؟ إذا بلغ بالمريض شدة المرض إلى حالة الاحتضار فعلى الحاضرين مالي واحد أن يلقنوه الشهادة فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله والحديث راه مسلم وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يبقى إذن العلة, العلة من الطرقين طرقين الشارع عند الموته إيه؟ أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله إيه دخل الجنة هذا من أسباب حسن الخاتم وعلى الحاضرين كذلك أن يدعو له ولا يقول إلا خيرا فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولوا لما تحضر عند الميت أو عند المريض لا تتكلم إلا بخير لأن الملائكة بتؤمن لو واحد قامت صوتت وقالت يا خربتنا من بعدك الملائكة تقول إيه آمين فلا تدعو إلا, بإيه بخير لا تدعو إلا بخير ملاحظات قال معنى التلقين تذكيره بالشهادة المقصود بالشهادة يعني لا إله إلا الله مش شرط تقوله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تقول له قل ايه قل, قل لا إله إلا الله ده المقصود بالشهادة ويجوز أن يقول له بصغة الأمر قل لا إله إلا الله طبعا هنا هنا يشترط أن تكون برفق وليه أخي بالك يعني وأنت تقوله قل لي إلا الله ما, ما, ما, ما تجعزه però لا تقول له كل إله إلا الله يا أخي بارك الله فيك كل إله إلا الله فقل يعني برفق ولي تضيف كده الشرطة دي برفق ولي وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إسماعه فقط الشهادة بجواره وعدم أمره بها حتى لا يتجر دي القول الثاني قال لك أن أنت تعود أنت والناس اللي حواليه وتقولوا إيه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة والإنسان ينبغي أن يحرص دائما على التوحيد وأن يكثر من قول لا إله إلا الله فهو يلقط الكلام ده منك يوم إيه لا إله إلا الله لكن الصحيح اللي, اللي يدل عليه ظاهر الحديث أنك تقول له قل لا إله إلا الله واضح والصحيح جواز الأمر يعني أنت تقول له قل لما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً من أنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله أهو قال له قل لا إله إلا الله اثنين الملاحظة الثانية ذهب جمهور العلماء أنه إذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود ما لم يتكلم بعدها بكلام الأخ يعني لو نطأ بها مرة ما تعدش بها تكررها على كل شيء مش كل شيء تقول له قل لا إله إلا الله وقول لك لا إله إلا الله وأنت تقول هل هو ثاني وتالت ورابع لا ترى قالها مرة خلاص إلا إذا بدأ يتكلم بكلام آخر وطال الفصل يبقى في الحالة دي أن يعيدها عليه مرة إيه؟ ثانية الأمر الثالث قال الناوي رحمه الله وينبغي أن يقال لا يلقنه من يتهمه لكونه وارثاً أو عدواً أو حاسدا أو نحوه يعني اللي بيلقن الميت يكون واحد محبوب محبوب للميت ما يكونش واحد حاقد عليه ولا حسود له او بينهم وبين بعض شيء ويجي يقول له لا اله الا الله لا دي يدجره واخد بالك فاللي يلقن الميت يكون محبوب عند عند الميت يكون محبوب عند الميت الملاحظه الرابعه قال ليس هناك حديث صحيح على استحباب قراءه سوره ياسين عند الاحتضار أو غيرها والاحاديث الوارده في ذلك ضعيفة طبعا ورد حديث اقرأوا ياسين على موتاكم يعني على المحتضر وهذا الحديث حسنه بعض العلماء وضعافه البعض ولذلك لا نقول أن هذه بدعة يعني لو واحد قرأ قرآن جنب الميت جنب المحتضر وما يدرش أنه بدعة لكن الحديث الورد ضعيف لكن إذا فعلت لا بأس به وكذلك في كلام للشيخ ابن عثيمين هنا في الشرح الممتع وفي منار السبيل إخواننا اللي هيدرسوا معنا في المعهد دي أوراق المعهد إن شاء الله قال في منار السبيل وتسن قراءة الفاتحة وياسين يعني المذهب الحنبالي عندنا إن يستحب قراءة سورة ياسين وصورة إيه الفاتحة قال أحمد, أحمد ويقرؤون عند الميت إذا حضر إذا حضر إذا الميت احتضر يقرأوا عليه القرآن ليخفف عنه ليخفف عنه بالقرآن يبقى المقصد من قراءة سورة يسين التخفيف على الميت وأمر بقراءة الفاتح لماذا أحمد كان بيأمر بقراءة الفاتح لأن الفاتح أعظم من سورة يس. وعن معقل بن يسار مرفوعا اقرأوا يسين على موتاكم رو أبو داود قراءة يسين عند الموت عند المحتضر ما الجمهور؟ قال ذهب جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب قراءة صورة ياسين عند المحتضر وهذا الأثر وإن كان فيه ضعف لكن يقويه ما ورد عن بعض التابعين ومنهم صفوان بن عمر وصالح بن شريح الكوفي قالوا والسبب في استحبابها, في استحبابها أن هذه الصورة مشتمل على التوحيد وذكر المعاد والبشرى بالجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون لمن مات على التوحيد وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى كراهية قراءة صورة ياسين أو غيرها عند المحتضر لضعف الحديث الوارد في ذلك ولأنه ليس من عمل الناس وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن قراءة صورة ياسين عند المحتضر فقال الشيخ بن عثيمين هي سنة عند كثير من العلماء سنة عند كثير من العلماء ولكن الحديث الذي استدل به ضعفه البعض فعند من صححه تكون سنة وعند من ضعفه لا تكون سنة يبقى الأمر الخلاف فيها إيه؟ سائغ والخلاف فيها واسع فإحنا لو رأينا واحد جاءت جنب المحتضر وماسك المصحف وبيقرأ ياسين ننهره نقول له بضعة لا لأنه رأي جماهير العلماء بالك لكن نقول ان هذا الأمر الحديث الوارد فيه فيه, إيه؟ فيه ضعف لكن أيضا لا ننهر أحد فعل ذلك ولسمى إنه رأي الجمهور قال خمسة الملاحظة الخامسة لا أعلم حديثا صحيحا في استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ذي برضو مسألة أخرى توجيه المحتضر إلى القبلة أيضا لم يصح فيها حديث لكن ورد عن بعض الصحابة والتابعين قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يستحبون أن يوجه الميت إلى القبلة إذا حضر وورد عن عمر بن الخطاب أنه قال لابنه عبد الله بن عمر إذا حضرت الوفاة فاصرفني صرفني يعني إلى القبلة يعني وقهني للقبلة وبهذا قال الجمهور المالكية والحنفية وهو الصحيح عند الحنابلة والشافعية واضح الكلام يعني الإيمة الأربعة؟ على استحبابها التوجيه على القبلة, التوجيه على القبلة نعم الأصل إن, أن توجيه الميت إلى القبلة على جنبه الأيمن أن أنت تحط على جنبه الأيمن مستقبل القبلة إن استطعت ذلك لكن هذا يصعب يصعب أن أنت تحط الميت على جنبه الأيمن ولأنه يكون في السكرات لا يدري شيء وبعض العناء قال توجهه بأن تجعل قدميه تجاه القبلة تجعل القادمين اتجاه الايه بحيث اذا قام قعد يبقى في اتجاه الايه في زياده هنا هي. هل ورد ما يدل على استحباب توجيه المحتضر الى القبله السؤال عندكم رقم 9 اظن رقم 9. قال في منار السبيل ويُسنُّ توجيهُه إلى القبلة على جنبه الأيمن يسن توجيهُه إلى القبلة على إلى القبلة على جنبه الايه؟ الأيمن لأن حُذيفة رضي الله عنه قال وَجِّهُونِي إلى القبلة واستحبَّه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وقال صلى الله عليه وسلم عن الكعبة عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا روها أبو داود قال ابن حزم رحمه الله وتوجيه الميت إلى القبلة حسن توجيه الميت إلى القبلة إيه؟ حسن فإن لم يوجه فلا حرد فإن لم يوجه فلا حرد أبس ينزل بها خالص أو على جنبه مستقبل القبلة صحيح بالضبط كده صحيح نعم نعم إذن توجيه الميت إلى القبلة حسن فإن لم يوجه فلا حرج قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله ولم يأتي نص بتوجيه إلى القبلة الحديث الورد في المسألة إيه؟ ضعيفة وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجر عائشة رضي الله عنها ووصفت لحظات موته بدقة ولم تذكر أنها وجهته إلى القبلة وكذا لم يثبت ذلك عن صحابي وما روي في ذلك عن أبي قتادة وأنه أوصى عند موت أن, يستق... أن يستقبل به القبلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال أصاب الفطرة فضعيف لا يصح ذكره الألباني في إرواء الغليم قال الألباني رحمه الله تعالى في إحكام الجنائز وتوجيهه نحو القبلة لم يصح فيه حديث توجيهه إلى القبلة لم يصح فيه حديث خلاصة طبعا أنا أذكر المسألة والخلاف فيها ليه؟ حتى لا نشدد على الناس لأن في بعض الناس يدخل على المحتضر يصر على أهل المحتضر أن يوجهوا إلى القبلة وقد يكون في هذا إيه؟ مشقه ده ممكن في ناس بتصر على تحويل السرير ان هو يلف السرير نفسه واخد بالك فنقول له لا هذا ليس فيه حديث صحيح وبرده بنذكر الكلام ده عشان لو رئيت بعض الناس بيفعل ذلك بدون مشقه على الميت لا ننكر لا ننكر عليه واضح الكلام لان دي من المسائل لا الخلاف فيها ايه خلاف إيه؟ سائغ الخلاف فيها سائغ و من الفايدة التي لم يذكرها المصنف الفايدة السادسة ودي ما ذكرهاش اكتبها أنت ليس هناك مانع من حضور الحائض عند المحتضر أو دخولها على الميت من دخول الحائض عند المحتضر أو دخولها على الميت يعني واحد مات وزقت حائض وتريد أن تدخل عليه لتقبله تريد أن تدخل عليه لتقبله لا بأس في ذلك لا بأس في هذا الأمر قال ثانياً عند الموت المشروع في حق من حضر الميت عند الموت لما يجي بقى الميت يموت لما تيجي روحه تطلع ما هي الأداب؟ قال إذا مات فعلى الحاضرين أمور أولاً اغماض عينيه والدعاء له اغماض عينيه والدعاء له فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه كلمة شق يعني شخص أخذ ينظر إلى الشيء ولا يرتد إليه طرفه انتم معي أم لا مش معي شق بصره يعني شخص فتح عينيه وركزها في مكان ومأفلهاش فأغمضه النفس السلام إيه؟ أغمض عينيه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر سبحان الله لما الروح تصعد البصر يتابع الإيه؟ المكان اللي طلعت في الروح البصر يتابع الروح فضج ناس من أهله ناس صوتها عيلة لما عرفوا أنه مات قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونوِّر له فيه إذن يستحب الدعاء للميت عند خروج إيه؟ عند خروج روحه دل الأدب الأول والسنة الأولى ان أنت تغمض عن الميت وتدعو, لإيه؟ وتدعو للميت السنة الثانية والأدب الثاني تغطيته بثوب يسطر جميع بدنه فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة ومعنى البردة ثوب يشمل جميع البدن وحبرة نوع من الثياب تصنع في اليمن وسجية يعني غطية يستحب أن الميت عندما يموت وعلى السرير نجيب ملاية أو كبرتاية أو عباية أو أي شيء ونغطي بها الميت كاملة نغطي بها الايه؟ الميت جيم الإصراع بتجهيزه بعد تحقق موته وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة أسرعوا بالجنازة هنا تحمل معنيين أسرعوا بالجنازة يعني بتجيز الميت القول الثاني أسرعوا بالجنازة عند السير بها عند السير إيه بها لإنه إحنا قولنا قبل كذا معني الجنازة والجنازة فاكرين الجنازة بالفتح يبقى الميت الجنازة يبقى إيه الجنازة نفسها لقول نعش نفسه فهي تحمل معنين أسرعه بالجنازة يعني بالإسراع عند السرع بالجنازة أو أسرعه بالجنازة عن مين؟ بالميت إن إحنا نجاهزه قوله بعد تحقق موته, إكتب بعد تحقق موته أي من قبل الطبيب إن الدكتور يقول إن فعلا لأنه ممكن إنسان يكون في, إيه؟ في غيبوبة ممكن يكون عنده غيبوبة كبد أو سكر أو نحو ذلك فلابد إن الطبيب يخبر ان الميت إيه؟ مات وفي عصرنا الحديث يسمى استخراج تصريح الدفن اللي استخراج تصريح ان الميت يجي ان الطبيب يجي ويعاين يطلع تصريح الدفن وينبغي للاخوه المغسلين ان هم ما في التغسيل الا لما يشوفوا تصريح الدفن خد بالك انه تكون في شبهه جنائية أو نحو ذلك فينبغي إن لا تغسل إلا بعد أن تتأقل من تصريح الدفن أربعة دال من الأداب عند موت الميت الإسراع بإنفاذ وصيته, الإسراع إيه؟ وصيته وقضاء ديونه فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالاً قال فأردت أن أنفقها على عياله فقال, قال لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فقد عنه شوف فاذا فقد إيه عنه إذن أول شيء يفعله أقارب الميت ينظروا في وصياته الميت وص من لي يغسله عليف الوسلمين يبدأوا ينفزوا الوصية ويقضوا الدين عن الميت ولا يجوز زيادة ولا يجوز التأخير في سداد الدين لأغراضهم الشخصية أو نحو ذلك وإنما يجب المبادرة بالسداد يعني هو الواتي على فلوس وحل سدادها يجب عليهم قبل قسمة التاركة أنهم يسددوا يسددوا عن الميت لا يؤخروا قال الشيخ الألبان رحمه الله فإن لم يكن له مال إفرد الرجل ده فئير فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جاهد في قضائه راجل فئير ومحتاج فديجب على الدولة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول لما كان المال قليل فكان يقول هل على صاحبكم داي فقالوا نعم فقالوا فيقول صلوا على صاحب خلاص وبعد كده لما ربنا فتع عليه وجاءته الأرزاق عن طريق الفيء والغنائم إذا مات أحد وعليه دين ولم يستطع أداء الدين كان يقضيه, إيه؟ يقضيه عنه فالعلماء أخذوا من ذلك أن المدين الذي لا يجد سدادا وكان وكانت نيته السداد فيجب على ولي الأمر أن يتحمل, إيه؟ يتحمل سداد الدين عنه لأنه واجب على الدولة أن تكفله ثم استدل على ذلك بحديث عيشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من, من أمة دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه فأنا وليه يبقى ولي الأمر هو اللي يقوم بسداد الدين عنه والحديث رواء أحمد وإذا كانت هذه الديون لم يحل وقت لم يحل وقت سداد سدادها أو كانت عبارة عن أقصاد فلا يلزم التعجيل بسدادها بل يتحملها الورثة وتسدد في ميعادها وتبرأ بذلك ذمة الميت يعني إيه الكلام ده يعني واحد لأ أمه عندها كراسة نقوط كراسة نقوط عليها ألف جنون نقوط فلانا لها عشرين وفلانا لها تلاتين وفلانا لها خمسين النقوط ده بتسدد ازاي في نجاح في فرح في زواج في نحو ذلك إذن الدين مش مطلوب الوقت يعني الست مرحلتش يتلقى هاتي العشرين جنيه اللي عليكي هاتي التلاتين جنيه اللي عليكي طبعا الأولى أن يبادروا بالسادات إن هم يطلقوا المبالغ دي وابدأوا يفوتوا على الناس دي وتدهم المبالغ لكن لو إن الأمر واحد الوقت يأخذ مبلغ ومتفق إنه يسدده بعد ست شهور ومات والست شهور مجوش وصاحب الدين ما طلبش دينه ففي الحالة دية إذا كان الدين مؤجل واخد بالك يجوز تأخيره إلى موعد الإيه؟ إلى موعد السبب ولكن الأفضل إيه؟ المبادرة؟ الأفضل إيه؟ الأفضل المبادرة طيب قال ملاحظات استحب العلماء بعض الأمور لم يأتي بها نصوص ولكن فيها مصلحة للميت. وتسهيل عند غسله وتكفينه فهي للمصلحة ولا بأس بها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه ومن هذه الأمور التي استحبها العلماء شد لحييه حتى لا يقبح منظره وذلك بوضع رباط تحت ذقنه ويربط على راسه لاغلاق فمه واخد بالك بيسموه تلتيم الميت يعمل يجيب منديل ويتربط من تحت كده والى راسه هكذا واخد يشد لحيه لحيه الحتتين دول كده عشان الفم ايه يغلق حتى لا يقبح لو تساب الفم مفتوح يبقى شكله ايه في قبح واخد بالك فالامر ده ما وردش في السن ما وردش حديث في شد احياي الميت لكن في مصلحه ولا مفيش في مصلحة في مصلحة يدخل في اللفظ العام من استطاع أن ينفع خاف الايه فان ينفع فما نقدرش نقول بيدع يبقى يتربط كده بالطريقه اللي احنا ذاكرناها بهذه الطريقه ده ان شاء الله هنعمله بالتفصيل يوم ما ناخد درس الغسل العملي والكفن هنعمل الكلام ده كله عملي بالتفصيل لكن هو مبدئيا انه بيتربط الرباط من تحت كده من تحت الذقن كده الى الراس ايه بهذه الطريقه لا ما ياثرش حتى لو واحد مركب طقم وشال الطقم منه هيجاوب ان شاء الله إذن أول شيء شدوا لحييه أيضاً من الأمور التي ذكرها العلماء في كتب الفقه تليين مفاصله تليينه إيه؟ آه يعني أهل الميت بالذات لما يكون الميت بالذات لما يكون ميت بالليل وهيتغسر الصبح وبالذات في أيام الشتاء لأن فيه ناس بتهمي للميت تسيبه لغاية ما يخشب لا أنت ينبغي أن أرايب الميت إنهم يلينوا المفاصل يعني يلينوا المفاصل يعني يرد ليدها كذا يبدوا يعملوا له كذا بهذه الطريقة يتنوا إيديه ويفتحوها وإيديه التانية ويفتحوها وصابعوا كذا يتنوها ويفتحوها ورجليه برضو يلينوها بهذه الطريقة واضح؟ بحيث يظل الجسد المفاصل لينة حتى عند الغسل يسهل إيه؟ يسهل الغسل مقباش مخشب على المغسلة وذلك تلين المفاصل بأن يضم الساعد إلى العدد ثم يرده ويضم ساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ثم يمده ويلين أصابعه. من الملاحظات اتنين ينبغي طبعا في مسائل أخرى. ذكروها في منار السبيل. جاي لكو, جاي لكو في الكناة. في مسائل اخرى ما ذكرهاش المصنف احنا قلنا شد الاحياي تليين المفاصل في بقى كمان خلع الثياب في بعض العلماء استحب خلع ثياب الميت انه يخلع ثوبه ويغطى بملاءه او نحو ذلك فده برده من الامور اللي استحبها بعض خلع الثياب بالذات في الحر بالذات في ايام الايه في ايام الحر واضح تمانية أن يوضع على سرير ما, يو ما يتحطش على الأرض ما يتسافش على الأرض لا يتحط على إيه؟ سرير قال لك لأنه أبقى للجسد لأن الأرض بتاكل الجسد وإن كان هذا الأمر يعني, آه يعني هو من باب الإكرام أيضا لكن لو يوضع على الأرض لا باس واخد بالك لكن الأفضل يوضع على السرير أيضا ذكروا شيء عجيب في كتب الفقه قالوا وضعوا شيء ثقيل على بطنه لألا ينتفح وهذا طبعا لا حاجة له الآن لأن الوقت فيه تلاجات وفيه مراوح فمسألة أن الميت يقعد ليلة أو يقعد ساعات عشان بطنه يتنفخ لا دي صح لكن أحيانا برضو الأمر إيه في مسألة الأمراض اللي هي مثلا بيخرج منها رائحة كريهة زي أمراض الكبد ونحو ذلك فممكن المريض يخرج منه بعض الروائح فيتحط بقى مروحة ويطيب المكان بمزيل رائحة أو نحو ذلك أو معطر جو أو يعني الأمور اللي فائمة مصلحة تفعل ما يجيش واحد يقول لي دي بيدع لأنه دي مرض في السنة لا دي تدخل في العموم من استطاع أن ينفع خفل فلينفعه فهذه لا تدخل في باب, الإيه؟ في باب البدع قال المراحزة الثانية ينبغي التحقق من الوفاء ينبغي التحقق من الوفاء خاصةً لمن مات فجأة خشية أن يكون في غيبوبة ولا مانع من الاستعانة على ذلك بالوسائل الطبية التي بها يعرف تحقق الموت زي مسألة كشف الطبيب ونحو ذلك ثلاثة يجوز أخذ عينات من الميت لمعرفة سبب الوفاء خاصةً إذا كان هناك شبهة جنائية إذا احتاجوا أن هم يأخذوا عينات من الميت للتحليل أو تشريح أو نحو ذلك هذا للمصلحة لا بأس, به. هذا لا بأس به أربعة لا مانع كذلك من وضع الميت في ثلاجة تحفظ بدنه ولا سيما إذا كان الأمر سيطول قبل تجهيزه لسبب ما زي الناس اللي بتموت في بلد مسافر فيها وبعد كده بيحتاجوا أن هم ينقلوا عشان يجي يدفل عند أريبه فبيعبلوا إيه؟ ها؟ بيضعوا في ثلاجة هذا لبأس به. به خمسة في الملاحظات ليس هناك دليل على استحباب توجيه الميت قبل تغسيله إلى القبلة وإنما يكون ذلك في القبر آه لأن بعض الناس بتصمم إن الميت هو بتغسل لابد تكون المخسلة على الإبلة وهذا ليس من السنة هذا ليس من ايه من السنه مساله توجيه الميت توجيه الميت عند الغسل او بعد الموت الى القبله ليس من السنه وما الاثار اللي وردت في التوجيه عند للقبل في ساعه الاحتضار في ساعه الاحتضار مش بعد الموت مش بعد الموت لان الناس بقى بتيجي تطبق الكلام ده بيطبقوه غلط يدخل بعد ما الميت يموت يقوم لفه على القبله طب ما أردش في السن يقول لك لا أستورد إن بعض السلف كأهل وجهون إلى القبل قال لك وجهون إمته عند الاحتضاء عند إيه الاحتضاء ستة ليس هناك ذكر معين عند تغميض عين الميت أو تسجيته إلا ما ورد في الدعاء كما تقدم في الحديث اللي هو حديث أبي سلم لما مات ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم الله, الله مرفع درجاته في المهديين لكن ما أردش الذكر معين وانت بتغمض عين وتقول ايه واضح لم يرد هذا في السنة سبعة الملاحظات يجوز كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه طبعا البكاء عليه هنا بشرط ان يكون بدون نوح بدون نوح بدون نوح بدون ان انت ترفع, ايه؟ ترفع صوتك اما دمع العين فلا بأس يعني واحدة دخلت على زوجها عشان تقبله تقبل رأسه لا بأس واحد يقول لها ما عدتش تلمسين انت خلاص تحرمت عليه لما ماتت حرمت عليه لا هذا غير صحيح ده هي يجوز انها تغسله يجوز انها هي تغسله لا بأس فأسماء ابن تعميصر رضي الله عنها التي غسلت ايه أبا بكر الصدي وسأتب التفصيل إذا نكشف وجه الميت جائز وتقبيل الميت بين عينيه جائز والبكاء على الميت جائز البكاء بالدموع جائز فعن عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرصه من مسكنه حتى نزل فدخل المسجد وعمر يكلم الناس فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي كلمة تيمم يعني قصد كلمة تيمم النبي يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم قصد اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى يعني مغطى ببردته حبره فكشف عن وجهه فكشف عن وجهه ثم اكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى فقال بأبي انت وامي نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة, أما الموتة التي عليك فقد متها صلى الله عليه وسلم طبعاً مش معنى تقبيل الميت ان الناس تقف صف وقد بقى لك وكل واحد بقى يدخل يكشفه يقبل يكشفه قبل لا لإن الصحابة لم يفعلوا ذلك يعني هو ورد إن أبو بكر فعل ذلك لكن لم يرد إن الصحابة إيه فعلوا هذا يبقى إذن دي دليل على أنه ليس هذا يتخذ عادة أن الناس بقى طقف طابير وكل واحد يخش بقى يترمع الميت شوية ويعطل المغسل وإلى آخر لا يكون الأمر له, إيه؟ له ضابط يعني لو فعل أن واحد عايز يقبل الميت أو نحو ذلك لا بأس قال ماذا يجب على أهل الميت إذا بلغهم خبر الوفاة إذن انتهينا من الكلام عند الاحتضار. الوقت يبقى الكلام على مين؟ على أريب الميت اللي بلغهم خبر الايه؟ الموت الناس اتصلت عليهم بالتلفون وقالوا له فلان مات فماذا يصنع؟ قال الجواب يجب عليهم الاسترجاع بأن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون ويجب عليهم الصبر والرضا لقضاء الله فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها أم سلمة لما قالت هذا الذكر أخلف الله عليها بمن؟ برسول الله الله وهو خير من ابي سلم وخير من ابي سلم وعن انس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمره عند قبر وهي تبكي فقال لها اتق الله واصبري فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت خافت ترعبت فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين ترعبت ليه ظنت ملك من ملوك الدنيا زي الملوك بتاع الدنيا إن لو واحد عمل معهم كده يضيع معاًتش حد يعرف له مكان فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين ليش حرص فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة يعني انظر إلى تحمل الأذى عند الأمر والعفل من المنكر أنت لما تيجي تروح تقول للواحد حاجة ممكن يسمعك كلمة يغلص بها عليك تيجي الأخت مثلا تقول للواحدة كلمة تؤم سمعها كلمة تتسمي البدن تقول لها أنت ملك أنت خليك في نفسك أنت عايزة تاخدى حسنات يعني مش عارف إيه من ورايك وواحد تاني تيجي تقول له صلي يقول لك صلي لو انت عايز تاخد حسنات على افايه طب ما انا بحمق من النار ع حقي سبحان الله ما هو لما ياخد عليه حسنات احسن ما تاخد انت عليه في النار فممكن واحد يسمعك كلمه تفرس فشوف هي بتقول له اليك عني شوف لما تتخيل بالله عليك كده تقول خليك في حالك انت مالك انت انك لم تصب بمصيبته زي واحد يقول ايه في المايه مش ليدو في النار كلام شديد ومع ذلك لما ذهبت تعتذر قال لها إيه؟, ايه ان ان الصبر عند ايه صدمه دي وانت بتامر بمعروف و عن الايه عن المنكر قال 9 يبقى اول واجب على اهل الميت لما يبلغهم خبر في ايه الرضا بقضاء الله وايه والاسترجاع, الله والاسترجاع. يقول الحمد لله اللهم اجرني في مصيبتي واقول إن لله انا اليه راجع يحرم النياح والتصفر وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية كقولهم يا جمالي يا سبعي يا ثبوراء أو نحو ذلك أو زي مثلا في بعض الأماكن يا خربتنا من بعدك يا مش عارف إيه فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية ضرب الخدود اللي هو اللطن شق الجيوب اللي هو قفع الثياب دعا بدعوة الجاهلية زي الألفز اللي فادت دي وبرضو يدخل فيها ما كانش يومك كانش يومك كأنه كان يوم واحدتان وملك الموت كان نمر غلط يعني دخل غلط في العنوان فكل دي دعوة جاهلية لا يجوز أبدا إن واحد يقولها وعن ابي بردته قال وجع ابو موسى وجعل يغمى عليه وراسه في حجر امراه من اهله فصاحت امراه فلم يستطع ان يرد عليها شيئا فلما افاق قال انا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحالقه والسالقة والشاقة الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة تقعد تشد في شعرها لغاية ما يقع والسالقة التي ترفع صوتها والشاقة التي تشق إيه؟ ثوبة إذن يحرم النياحة والتسخط قال ويجوز البكاء والحزن على الميت شريطة ألا يقول ما يسخط الرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى, إلى لسانه إذن حزن القلب لا نؤخذ عليه دمع العين لا نؤخذ عليه عشرة في الملاحظات يجوز النعي يجوز النعي والإخبار عن وفاة الميت لكي يجتمع الناس لتجهيزه ودفنه ونحو ذلك ويشترط في ذلك ألا يصاحبه شيء من أمور الجهلية كمدحه ومدح أجداده والنداء على رؤوس المنابر فذلك وأمثاله من النعي المنهي عنه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه كلمة نعي يعني إيه؟ النعي هو إيه؟ الإخبار بموت الميت إنه فلان مات فلان مات دي اسمه نعي أرس كده؟ فهو الوقت النجاشي مات ومحدش عارف فأمين نفسه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية إلى أصحاب قال لهم إن أخل لكم بغير أرضكم مات وصلى عليه صلاة الإيه؟ صلاة الغائب وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا قال الحافظ أي ابن حجر وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره مجرد الإعلام بموت الميت لا يكره فإن زاد على ذلك فلا زاد على ذلك يعني إيه؟ يعني عمل بقى أشياء فيها مفاخر زي ما بيعملوا الآن دي كيلة واخد دكتور فلان الفلاني مش الدكتور في الحته الفلانيه محدش عرف عنه حاجه واخد بالك واخد العميد فلان المرحوم الدكتور فلان الفلاني واعدك انهم بيعملوا اعلان للعيله الدكتور يعملوا له اعلان يعملوا له اعلان والسمكري يعملوا والعميد يعملوا له اعلان وضع في هذا مفخر أو كمان بعض العائلات بتعمل نعي فين في الجرائد يقول لك ده عامل له حتة نعي مش عب كم ألف جنيه وما حد يجي عز فيه يعني الإعلان أبو كم ألف جنيه ما يجيش حد يعز في حد وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حزيفة إذا مات له ميت يقول لا تؤذنوا به أحدا لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي أخرجه الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن ثم أورد كلام بن العربي فقال اسمع بها دي لما أقول لك حكم النعي تعرف أن فيه نعي جائز وفي نعي ممنوع هتقول للنعي كلا نعين نعي جائز والإخبار بموت الميت بدون مفاخرة أما النعي الذي فيه المفاخرة فهذا مكروه بل حرم ابن العرب يقسمها لك ثلاث حالات هو يقول لك أول حالة يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات الأولى إعلام أهل الأهل والأصحاب وأهل الصلاحي فهذا سنة أنت راجل معك رسيل على المحمول هتبعت للناس إصحابك وأريبك والناس الصالحين تقول لهم أن جنازة قريبك فلان في مسجد كذا دي ناعي ولا مش ناعي ناعي جائز ولا غير جائز جائز لا باس به عشان الناس تيجي عليه عشان الناس عليه طيب يبقى دا اول حاجه اعلام الاهل والاصحاب والال الصالح فهذا سنه دعوه الحفل للمفاخره فهذه تكره ان نقعد بقى نعمل دعايات للناس الثالثه الاعلام بنوع آخر كالنياحه وان حذارك فهذا يحرم زي ما كان بيحصل في شربين بيقول لك ان الندبه الست الندابه تقوم جايه كاشفه ناشره شعره وماسكه البتاع كده وتقعد تصوت بالمنديل وتقعد تلف البلد يعرفوا ان فلان مات ودي, ودي اللي, اللي بتندب اه وفي المساجد برده ممنوع ما نجيش في المساجد نقولتوا في اليوم فلان لان المساجد لم تبنى لم تبنى لهذا بالك والله لو في وسيلة أخرى للإخبار فلا تستخدم المساجد واخد بالك لو في وسيلة أخرى لا تستخدم المساجد يعني لو في توك توك أو نحو ذلك إذا ما يحصل في الشربين ويمر وينبغي عدم التوسع في النعي ما نعودش بان جيب العلاء وعيلة وفي ناس بتزعل من بعض تلاقي ناس ايه بعد ما المات يدفن يقول لك فلان ما عادش يتكلم فلان يقول لك ليه يقول لك اصلي ما ندوش اسمه هم بنضع الميت واخد بالك يعني فاتح دكان جديد مثل كان عايز إ فما ندوهش اسمه في التوك توك فيزعل بقى ما عادش يكلم قريب الميت لأنه ما ندوهش اسمه ولابد بقى يجيبه ابن عم وابن خاله وابن خالته وابن خالته, خالته اللي مسافر السعودية وابن خاله اللي مسافر الإمارات ولو جابه ابن خاله وما جابهش ابن خالتينة تبقى مصير والناس تزعل من بعضا لا هو فلان مات أبو فلان وفلان وخلاص بس على جيد وذات لما يكون واحد معروف والوقت طبعا بقت مفخرات ونحو ذلك بلك. حضاشر من الملاحظات اعلم أن من الأخطاء الشائعة على ألسنة الناس أنهم يطلقون على الميت المتوفي والصحيح المتوفى لأن المتوفي بالكسر هو الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها وكذلك لا يقال توفى فلان بالفتح لا تقول ايه؟ توفية فلان فلان توفية أو فلان مات أو فلان مات لكن يقول لك ايه توفى إلى رحمة الله تعالى توفى يعني هو, هو اللي أبض واحد هو اللي موت واحد وقد قال لك لا توفية تقول ايه توفية <تصفيق> قالت توفى هذا خطأ بفتح التاء والفاء مكتوب الفاء صحح الفاء الفاء المشددة ولكن يقال توفية الفايدة رقم 12 كلام مفهوم ولا مش مفهوم لو النساء فيه كلام مش واضح يرسل ورقة بالأشياء اللي مش واضح يرسلوا الورقة يعني لو فيه حاجة مش مفهومة أو فيه سؤال يرسلوا ورقة قال ابن حزمن في الملاحظات رقم 12 قال ابن حزمن لو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها ويخرج الولد لقوله تعالى ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا ومن تركه عمدا حتى يموت فوقاتلوا للنفس طبعا الكلام ده أصبح سهل الوقت إن لو واحدة ماتت والجنين سابت إنه لسه حي بطنها بيعملوا العملية إيه؟ قيصرية للحاجة للضرورة طيب لو الجنين مات في بطنها يدفن معها يدفن ايه؟ معها 13 الملاحظة رقم 13 يستحبوا أن يتمنى الموت في أرض مباركة يعني واحد نفسه يموت وابع من العمرة واحد مات و... و... و... في... نفسه يموت في المدينة أو... أو اخذ بالك يستحب أن يتمنى الموت في أرض مباركة كما كان عمر يتمنى أن يموت في المدينة فكان رضي الله عنه يدعو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم وكما دعى موسى عليه السلام ربه عند الموت أن يدنيه من الأرض المقدسة قال البخاري باب من أحبى الدفن في الأرض المقدسة ونحوها باب من أحبى الدفن في الأرض المقدسة ونحوها 14 اذا مات الانسان مكتوب اذا اذا دي فيها يعني عندي نسخه عندي إذا إذا هي اذا واحده بس اذا في غير مولده قيس له في الجنه من مولده الى منقطع أمره فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال توفي رجل بالمدينة فصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ليته مات في غير مولده فقال رجل من الناس لما يا رسول الله قال إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أمره في الجنة واحد يعني واحد أحيانا بيبقى مولود في بلد في الصعيد مثلا وقتلقيه هنا قاعد مقيم فين في شربين مثلا اخذ بالك في, في غربة بس طبعا الكلام ده إذا كان من الصالحين إذا كان طبعا من الصالحين يعني 15. هو قيل والله أعلم أنه إذا كان مات في غير مولده لأن الإنسان في غير مولده يكون في غربة ونحو ذلك فهذا إذا صبر على هذا الأمر وكان من الصالحين فهذا زيادة أجر له نعم الحديث روى بن ماجه وهو حديث حسن لكن التحقيق فيه أنا لم أرجع إليه مسألة التحقيق في لكن لكنه يقول في الحشية أنه حديث حسن قال ينبغي للإنسان أن يغتنم عمره باكتساب الطاعات فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخياركم قالوا بلى رسول الله قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا وليعلم أنه إذا بلغ الستين فقد أعذر الله إليه فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر قال الحافظ والإعذار هو إزالة العذر والمعنى أنه لم يبق له اعتذار كأن يقول له مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به يقال أعذر إليه إذا بلغ أقصى الغاية في العذر ومكنه منه يعني أنت نفسك فيه بعد كده واحد عنده ستين سنة ولسه ما التقاشر ربنا نفسه فيه في, في الدنيا بالك يبقى له شعذر عند الله سبحانه وتعالى ستاشر اعلم أن أعمار الأمة ما بين الستين إلى السبعين سنة ولا يجاوز ذلك إلا القليل فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك وأقلهم من يجوز ذلك. آخر شيء نذكره علامات حسن الخاتم في أحد عندي سؤال قبل أن نكمل إذا كان يشق على أهله أن يزوروه فينقل إلى بلده. ينقل إلى بلده يعني مات في مكان والمكان ده أريب يشق عليهم أن يذهبوا إليه أو هو أوصى أن ينقل إلى مكان فينقل إلى هذا المكان واضح الكلام ينقل إلى هذا المكان حتى لو ما في المدينة لا هو طبعا الأفضل إن أهل يكونوا أذكية لو مات في المدينة فهو هو طبعا من مات في المدينة فالنبس صلى الله عليه يشفع له واضح الكلام؟ سواء بقى تدفن إليك أو ما تدفنش إليك دي شيء آخر لكن هو ينبغي لأقاربي إذا مات في المدينة أن يحرصوا أن يدفن هناك واضح الكلام؟ لكن لو طلبوا أن يأتي يأتي أو هو قالوا رجعوني بلدي يرجع بلدي كان وصى بذلك يرجع لي. احدين بالسؤال طب نكمل الباب طيب علامات حسن الخاتم علامات حسن الختم جمع الشيخ الالباني رحمه الله في كتاب احكام الجنائز علامات يستدل بها على حسن الختم وأنا اسوقها لك مختصره واحد النطق بالشهادتين لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله الا الله دخل الجنه طب, طب لو ما نطقشي بالشهادتين يبقى متسوق خاتمة؟ لا يعني لو جيت تقول لي لوحك قول لي إليه إلا الله ما قال شي يبقى متعلى سوق خاتمة؟ لا بالشرط هي دي لو قالها يبقى دي شيء طيب دي حسن خاتم ما قالهاش الله أعلم يبقى دي شيء آخر أخذ بالك آه بس بالسوق خاتمة يعني ما يبقاش على سوق خاتمة أقصد يعني ولذلك, ولذلك في حديث آخر من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجن مش شرط ينطق به واخد بالك فهو لو إنه مات ويعلم لا إله إلا الله يدخل أول ليس كل الصالحين عند الموت يقولون إيه لا إله إلا الله, الله؟ مش, كل مش كل الصالحين مش كل واحد صالح لابد يموت يقول لا إله إلا الله مش شرط هذا العلامة الثانية الموت برشح الجبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم موت المؤمن بعرق, بعرق الجبين والحديث الصريح رواء أحمد والترمزي وحسنة موت المؤمن بعرق إيه الجبين طب ليه بعرق الجبين قالك لشدة سكرات الموت أو حياء من ملاقات الرب يبقى لشدة سكرات الموت أو, إيه؟ ها؟ أو حياء من لقاء الرب العلامة الثالثة الموت ليلة الجمعة أو نهارها أن يموت ليلة الجمعة من الخميس بالليل أو يموت إيه نهار الجمعه يوم الجمعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي وحسنه الالباني قال ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر الا وقاه الله ايه في سبيل الله اتفضل في سبيل الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويشف ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه يبقى من أسباب حسن الخاتمة الشهادة في سبيل الله ويقتل في سبيل الله طبعا ال الذي لا يموت في سبيل الله لا يموت شهيد ينبغي أن يكون عنده نيه الايه الشهاده لقول النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات عليه على فراشه والذي لا يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من من النفاق فلا بد يكون في قلبك أمنية ونيه صادقة ان انت تتمنى الجهاد في سبيل الله فهذه الناس صادقة تبلغ كما نزل الشهداء وإلا فالقلب فيه نفاق والعزب الله خمسة من مات غازيا في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم من فصل أي خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد أو وقصه فرصه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء فإنه شهيد وإن له الجنة يبقى اللي خرج في الجهد في سبيل الله سواء مات بأيدي الكفار أو مات بأي سبب آخر يعتبر إيه؟ شهيد دي حسن خاتمة يعني واحد مثلا خرج في الجهد في سبيل الله وهو بفك ألغام اللغم انفجر فيه واخد بالك أو مثلا وقع على شيء موته ما موتهش الأعداء هو مات كده يبقى دي شهيد لكن يغسل ويكفن ولا لا آه ويصلى عليه ولا لا يصلى عليه ويغسله كفاً يبقى ديها غير الشهيد اللي مات بأيدي الإيه بأيدي الإعداء وده سيأتي بالتفصيل ستة من علامة حسن الخاتمة الموت بالطاعون لقوله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم الطاعون شهادة لكل إيه؟ مسلم قيل الطاعون اللي هو الطاعون مرض الطاعون وقيل كل مرض معدي اللي هو المرض العام زي الكوليرا والملاريا وهذه الأشياء والظاهر أن الطاعون هو الطاعون الذي هو المعروف أه، أه، العلامة السبعة السبع والتاسعة من السبع الموت بداء البطن والموت بالغرق داء البطن يعني إيه؟ شئ في البطن زي الكبد الفشل الكولوي إلى غير ذلك الموت بداء البطن والموت بالغرق واحد والموت بالهدم وقع على بيت سقط على بيت لقوله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون المطعون اللي هو писت في الطعون والمبطون اللي مات في شيء في البطن والغرق والغرق اللي هو الغريق وصاحب الهدم اللي, اللي هو على الحاج والشهيد في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَن يَقْتُلْهُ بَطْنُه مَنْ يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبْ في قَبْرِهِ دي حديث مش موضوعين عندكم من يقتله بطنه فلن يعذَّب في قَبْرِه من يقتله بطنه فلن يعذَّب في قَبْرِهِ والحديث رواه النسائي في حديث ذكر الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال المائد في البحري الذي يصيبه القيء له أجر شيء المائدة يعني اللي, اللي عنده دوار بحر اللي عنده دوار البحر واحد عنده دوار البحر فاستفرغ فمات فقال المائد في البحر المائدة يعني اللي بيصوب الدوار دوار البحر المائدة المائدة ألف لام ميم ألف مد همزة على نبرة دال المائدة المائدة يعني اللي عنده دوار بحر المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين الغريق له أجر شهيدين الحديث صريح صحيح الألبان في صحيح الجامع رقم 6642 طيب طبعا المقصود بالغريق مين الغريق غرق مباح اللي هو, اللي هو في غرق مباح يعني راجل رايح يسافر للتجارة العمرة اللي طاعة راجل يستطط سمك راجل بي بيكسب لقم تعيشه صياد الناس اللي جايين بلقم تعيشهم الناس اللي ماتوا غرقانين في الباخرة اللي بتاعت السلام ديت لكن لو واحد عاصي ما تجيش بقى واحد ما بصليش وغرق واخد بالك تقول شهيد ويحط له نخلتين عن نعش واخد بالك لا دي ما بصليش واحد تاني غرق بالميوه إلى غير ذلك أو واحد انتحر مثلا حبيبته هاجارته فانتحر فهذا شهيد الحب إذا كان, إذا كان تصيف ليس فيه معصية لا بأس يعني واحد يصييف في مكان ما فيش في منكرات ما فيش في كشف عورات ونحو ذلك وغرق هذا صالح رجل صالح مات على شيء مباح لأن الخروج إلى البحر أو إلى المتنزهات هذا شيء مباح إذا لم يكن فيه معصي وده نعم أفسدها بعض الناس على بعض يعني ناس أفسدوها على ناس قلت أي صاحب الكتاب والذي يموتوا بحادث سيارة أشبه بصاحب الهدم فنرجو أن يكون شهيدا كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة لأن اللي لما بيحصل الاستضام للسيارة السيارة بتتكربس في بعضها فبيبقى أشبه بصاحب الهدم طبعاً هذا إذا كان من الصالحين العلامة العاشرة موت المرأة في نفاسها موت المرأة في نفاسها أو, أو وهي حامل موت المرأة في نف... اللي, اللي يسموها حمّة نفاس جالها حمّة نفاس وماتت ديت شهيدة أو ماتت وهي حامل زي اللي بجي تسمم حمل فهذه أيضاً شهيدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة والحديث روه أحمد جمعاء يعني حاجة مجموعة ببطنها يعني جمعاء قيل جمعاء في بطنها ولد في بطنها ولد بمعنى جمعاء وورط في بعض الآثار أن ولدها يجرها بصرارها إلى الجنة ابنها يجرها بالصرار بتاعها إلى الحبل السري يدخلها الجنة بالحبل السري لا حتة ما كنتش بصلي دي شيء آخر بقى. لا دي احنا بنتكلم عن الصالحين ده علامة حسن الخاتمة عند مين عند الصالحين وفي حديث آخر صحو القلبيني في صحيح الجامع رقم 4400 ومئة تمانية وتلاتين والنفساء شهادة اللي تموت في النفاس بعد ما تولد جال حمّة نفاس وماتت دي شهيدة الحديثة ومرة تانية موت المرأة في نفاسها النفاساء شهادة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندكم والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يعني ابنها في بطنها العلامة رقم 11 و 12 ايه مش موجود عندك لا اكتبوا ان نفساء شهاده ان نفساء شهاده 11 و الموت بالحرق بالحرق وزاه الجنب الموت بالحرق وزاه الجنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعه سوى القتل في سبيل الله ايه هم السبعة بقى اسمع المطعون شهيد اللي مات في الطاعون والغرق, والغرق بتتقرأ الغرق بتتقرا كده الغرق الغرق الغرق يعني الفعل نفسه الغرق لكن الغرق الشخص الشخص الغرق, الغرق وصاحب ذات الجنب شهيد يعني ايه ذات الجنب فيها اربع اقوال ذات الجنب فيها هو ما ذكرهاش في الكتاب اربع اقوال اكتبهم القول الأول ذات الجنب يعني السل ذات الجنب مرض السل مرض السل القول الثاني زبول الجسم وده زبول زبول زبول الجسم وده أشبه بالسل برضه زي بتوع الصومال كده شفت بتوع الصومال اللي هو بيبقى هيكل عظم هيكل ما فيش جنب تلاقي جنابه وطلعة جنابه العظم طالع نشاء الله أن يفرج عنه تلاتة قرحة في البطن زي الناس اللي بيطلبوا القروح ونحو زي القرحه في البطن ذات الجنب اربعه مرض في الخاصره حتى طلع الايام دي في مرض اسمه مرض الحزام الناري بيمسك الوسط كده بالرجل فاشبه بذلك يعني اشبه بذات الجنب الحزام الناري وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد اللي ميت في حاجة في بطنه والحرق الحرق يعني ايه؟ المحروق الحرق اللي هو المحروق والذي يموت تحت الهدم شهيد اللي هو على البيت أو يحصل له حد السيارة والمرأة تموت بجمع شهيدة بجمع يعني ابنها في بطنها وهي حامل شهيدة العلامة الثلاثاشر من علامة حسن الخاتمة الموت بداء السل قال النبي صلى الله عليه وسلم السل شهادة السل ايه؟ شهادة الكلام ده كله في كتاب بقى عندك سبعتاشر لا اقصد أربعتاشر وستاشر أربعتاشر وخمستاشر وستاشر الموت في الدفاع عن المال وعن النفس وعن, الدي وعن الدين لقول النبي الله دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد يعني واحد بلطجي بيعتدي على واحد ف عايز ياخد فلوسه او يهتك عرضه فحاربه فقتله البلطجي يبقى الراجل اللي شهيد مات دون ماله او عرضه او دينه فهو شهيد 17 الموت مرابطاً في سبيل الله زي الناس اللي بتحرص كده الحدود زي الجنود اللي ماتوا على الحدود نصلاً ينتقم من, من اليهود الظلمة والظلم الذين يسكتون عنه الموت مرابطاً في سبيل الله لا مش شرط يكون عارف أنه أهم حاجة يكون عاين بالعمل دوة على أنه بيحمي حوزة الإسلام الحمد لله زي اللي في الجيش والناس اللي في الشرطة بتحرص والناس دي كلها المهم يؤدي عمله بما يرضي الله يبقى الظالم قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام الله أكبر شوف رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمنا الفتان الاللي عندك اللي الفتان يعني فتنه القبر من اسباب ان من فتنه القبر والحديث رو مسلم 18 الموت على عمل صالح ان واحد يموت وهو عمل صالح او يختم له بعمل صالح قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة بابتغاء وجه, وجه, وجه الله فختم له بها دخل الجنة يعني مش شرط يموت وصائع لا ممكن يموت بالليل يعني يفطر ويموت بالليل يبقى ده عمل إيه؟ اخر حاجه بتتعمل صار يصلي العشاء ويروح يموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث ده الشجود عندكم قال اذا اراد الله بعبده خيرا استعمله اذا اراد الله بعبده خيرا استعمله قال كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه والحديث صحه الالباني في صحيح الجامع رقم 305 إذا أراد الله بعبده خيراً استعمله قالوا كيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه إيه عليه يبقى رجع لسه من الحج وأول ما يوصل بلده يموت سبحان الله نعمة, نعمة عظيمة أنه يختم له بحج العلامة رقم دي عندك 18 كده ختمنا الكلام في الكتاب طيب سنة واحدة وسنة عبد الحمين ماشي ثلاث بس حاجات أمت أو أربع حاجات نختم بهم يلا زودهم عندك تسعتاشر القابض على دينه وقت الفتنة القابض على دينه وقت الفتنة والذي عايز الكلام ده بالتفصيل يرجع إلى أحكام الجنائز للشيخ الألبان رحمه الله القابض على دينه وقت الفتنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر, خم... أجر خمسين شهيدا منكم قالوا منهم يا رسول الله قال بل منكم والحديث في السلسات الصحة الله أكبر شوف المتمسك بيدونه زمن الفتن لأجر خمسين شهيد آه ومن زمن الصحابة كمان ليه بقى؟ لأنكم تجدون على الحق أعوان أنهم لا يجدون على الحق أعوانا هم كانوا لما يجوا يلتزموا إلى أمن الدولة جاي يقبض عليهم ويسجل أسمائهم ويعتقلهم وهو إلى آخره. <تصفيق> سبحان الله للمغرب شا... طيب عشرين الترد من رؤوس الجبال واحد الموت بالمدينة اتنين وعشرين من قام إلى إمام جائر فأمره ونهو فقتله تلات وعشرين الدعوة بدعاء ذنون عندك أربع حاجات أمة الترضي من رؤوس الجبال واحد سأط من مكان عالي واحد واحد من على عمارة او من على جبل المد بالمدينة من قام إلى إمام جائر فأمره ونها فقتله آخر حاجة الدعوة بدعاء زنون دولة أربع حاجاتها تطلعوا على اليوم أنتم الأدلة من كتاب احكام الجنائز إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وعندكم الورقة اللي فعل الأسئلة وإن شاء الله الإسبوع القادم بعد صلاة المغرب امتحان في هذه الورقة الورقة اللي قدامكم هيجي فيها امتحان وإن شاء الله اللي هينجح في الامتحان هيأخذ الكتاب مجانا واللي مش هينجح أو هيجي بدرجة أقل هيأخذ الكتاب بقى من فوق إن شاء الله من المعنى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إليه إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> فت... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>